الرسول قدوته كان يهتم ويبذل كل ما يستطيع وكل ما في وسعه لدعوة الناس وهداية الناس ما يهم يأتي واحد أو عشرة ما يهم ليس هذا المهم المهم أن يأتى هذا الواحد الرسول قدوته دمك التواب اللهم صل وسلم عليه كان يعقل بعيره هو الذي يعقل بعيره ويحب الشه ويقوم البيت ويخصف نعره الرسول قدوته كان يهتم ويبذل كل ما يستطيع وكل ما في وسعه لدعوة الناس وهداية الناس وكان يحرص ما يهم يأتي واحد او عشرة ما يهم ليس هذا المهم المهم ان يحتدي هذا الواحد او العشرة او العشرين فكان يبذل نفسه لهؤلاء واضرب لكم بعض المواقف هذا موقف في موقفين ذهابه الى الطائف كان يعرض نفسه على القبائل ويذهب الى الناس في انديتهم جاءه رجل يا اخوان انظروا الى هذه القصة الجميلة وهذه ايضا من اجمل واعجب القصص جاءه رجل وقال يا محمد كان كافرا هذا الرجل ما أسلم إلى الآن قال يا محمد أثبت لي أنك نبي أن تقول اني نبي ورسول عند الله أثبت لي أنا أريد اثبات فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة وإذا به يجد نخله أمامه نخلة في مكان رآها وفيها عذق من التمر فيها تمر رطب هذه النخلة قال يا رجل ما رايك هذه القصة ذكرها الترمذي في سننه عن ابن عباس في كتاب المناقب قال يا رجل ما رأيك لو شهد لي هذا العذق أني نبي أتؤمن به قال والله أؤمن بك ما بعد هذا شيء يشهد لك هذا العذق أكيد انك رسول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العذق وقال له تعال تعال موقف مهيب هذا الرجل ينظر ومنبهر تعال لعذق سبحان الله قال الراوي فانفصل العذق من النخلة ثم بدأ ينزل ينزل ينزل حتى وصل الى الارض ثم جاء يمشي حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى من انا قال انت رسول الله هل في ذلك شك انت رسول الله قال ارجع الى مكانك جزاك الله خير ما قصرت ارجع الى مكانك فذهب يمشي حتى وصل الى النخلة ثم بدأ يتسلق ما مع كر ها ما مع شيء يا اخوان ولا عند السلم بدأ يتسلق يتسلق حتى وصل الى مكانه فالتصق في مكانه كأن شيئا لم يكن فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل قال ها يا رجل ما رأيك قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله ما بعد هذا شيء هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبذل كل ما في وسعه لدعوة الناس لهداية الناس أيها الناس أيها الناس وكان يحترق يبذل ويقدم ما يستطيع لان يهتدي رجل أو رجلين أو أكثر من ذلك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كان صلى الله عليه وسلم متواضعا في التواضع. اللهم صل وسلم على محمد. كان يعقل بعيره هو الذي يعقل بعيرا. ويحلب الشاه. ويقوم البيت. ويخصف نعله. يا اخوان تأملوا هذا الكلام يا هم. تأملوا. هو بنفسه هو الذي يعمل. اليوم ما فينا احد يفعل هذا هذا العمل. من منا اليوم من يشارك في تنظيف البيت ويشارك في عمل شغله بنفسه. الا من رحم الله. وكان يجيب الدعوة. من يدعوه يجيب دعوته. فقير غني عزيز حقير يجيب الدعوة. وكان يجلس مع الفقراء والمساكين. يجلس مع الفقراء والمساكين ما يتكبر عليهم. يدعو بعد عنهم. لا كان يجلس مع الفقراء والمساكين. هذه وقفة انا اعرف شخصيا. واشهد بالله بهذا الموقف بدون ذكر الاسم. لكنه تاجر. من اكبر تجار المملكة لاقول لا الرياض من اكبر تجار مملكة ويملك المليارات المليارات ليست الملايين المليارات هذا الرجل يا اخوان يحدثني عنه قريب منه جدا يقول بين فترة وفترة يأخذ اكله ويذهب للعمال يجلس معهم ويأكل مع العمال فيقولون ليش تجلس مع العمال؟ قال حدثتني نفسي أني فلان ابن فلان وأريد ربي هذه النفس يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فارتعد هذا الرجل هيبه النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فارتعدت فرائصه قال هون عليك يا رجل هون عليك ترى انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديده بمكة. يقول تعرفون القفر كلنا يعرف القفر وما تعرفون يا اخوان يقول انا ترى امي تأكل القفر القديد بمكة حتى يهون على هذا الرجل فهدا هذا الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.